يا خامس الاسماء يا فرحة الزهراء يا خامس اسماء يا فرحة الزهراء يا خامس اسماء يا فرحة الزهراء هل يا لياس بطن النبي صوت المجد يتغنى اسمك يا ابو وينادي هل يوم ولد سيد شباب الجنه ولد ابن العالم شرف كل فقير يظهر منه خلع السر امجان هل يا لا يحسين الولد نور الشرع والسنه بالحق انت لواء يا فرحة الزهراء بالحق انت لواء يا فرحة الزهراء هلا هلا يا فرحه الزهراء يا خالص الازمه يا عجل مصدرك من المصطفى أشرف واظهر مصدر وارث المختار مرعم وجودك مفترع من, من فاطمه ومن حاجه يا قوس ندوحات المجد عزه وكرامه اسمع الشرف في الاطماع ذاتك معاده للقيم يا من فيك جوهر يا عجل احرى يا خيره النبلاء يا فرحة الزهراء يا اخيره النجبا يا فرحه الزهراء يا, خامس يا فرحه الزهراء يا خامسه هلا هلا هلا هلا لوراد عيسى يفتخر عن مجد مريم امك استعرض التفصيل يا حسين امك فاطمه تاج الفخر والعصمه جنات البريء لو قال انا بمهدك كنت انطق بيان الحكمه تجدي وانت ابو مهدي اللي بيحرر كيان الامه ويسود في الارجا يا فرحه الزهراء ويسود في الارجا يا فرحه الزهراء هلا هلا هلا. هلا يا فرحه الزهراء هلا. يا, هلا. هلا. يا فرحة الزهراء. لوراد عيسى يفتخر كل العلل دواه معنا جنحان فطروس بالمهد ما غيرك شافاه يا سلام لا يضربك صارت شفه والناس تتعناها والله كذبوا بس ما كل واد وتنقبل كل دعواه بالعرس مهدا الناس انت شفاء يا فرحة الزهراء للناس انت شفاء يا فرحة الزهراء يا <تصفيق> نصر يا بابا حضره يا خالص الاسماء يا فرحه السهرا يا حسين شمسك ساطعه وتذيب سماء العفه انت اكواه جعلت وجودك ساهر وما تنخمد وما تطفا او كل يا وارث علوم النبي وسطك سابه وصفه والعيمان مجمل معاني المعرفه بك اصبحت محتف كوني انت سما يا, يا فرحه الزهراء يا, حامس يا فرحه الزهراء يا خامس الاسماء يا فرحه الزهراء صادح الايمان ابتشر وبنغمه الحب غرق الصداح تغريده من ساق العرش وجه نداء ورده ماولدك يا تاج الوفا ولدت رساله احمد تمثل الافراح الفرحه بعيون الطف لاح وظهر وتجسد تهلشت الارواح في فرحه ووفاء يا فرحه الزهراء في فرحه ووفاء يا فرحة الزهراء